الحمد لله الرحمن الرحيم سورة يوسف روحك السياق آيك آني دارك أميلا أتريك آن أظلمتك داعي روالنا ومشكلات ودالي صراف You're bring new deliverables to a certain Mr. Kirim said you should try and answer your questions It is good because our people What is my goal? For me, what is a great Group? For me, what is the offer? Because, it comes into your community I would love to be a one who embarrassed me but شاحس كذا كديرون صعب عن اخرين دو داني يعني سو انا انت تلقى كويت طالب فوق عطا كلاوي مشكين في الترجمه ديالهم باللي القضيه كضد فرقان فرغ بهانه گردنی های تیالا طرفین مشکی لو دوای او سوره دسره دوای او سوره لو نمس دوای هود دوای آم حالم وقت آگاه فرا وضعیت شدیده امسوران ها لما سنت یک خوی میان ذکر ابی وقتی فانتال جرقی میشده انجام با، حتما انجام میده. هیچ قدرتی نتونه دسر ویابیل سی معنی بدم که او کاری افکنیت نتیجه. هرچند مشکل ها رو داری سریف رهربن ولی نهایتا و والذكرى قصصي يوسف بيانه كتوج توج إشيم وزعية أو بيت السب توج إشيم بركان الحسد ودرك نقشاه وإشيم دركه ودوره ومددها دوره تو نبي دولة خواتها بلان نهائيا إشيت بيته ود الصلاة والا نخر له سجاده معليش تسلمي تو بس اخراج من جوله جامعه برشلونة وانا ما في ما او شو يا شباب هو كان حكمه اشام قرار رباب على نهايه توجه يوسف سره كما يقول سلامانه و امانه اعترافه كان فزؤه قد ما ورد عليه بقول يعني ذكر يوسف يا مريخوا محمد ابن عبد الله إخوة يوسف لقراء قريش و درجو إن كنتم إخراجي بو مدينة هروك أوسك أوانكستيانة أو أو قيلة أو دورانة أو أي بزرين إلى مصر تاواتي كاوية حكومت وك أو مختصة رأيك كيف المكان جانب، ووختك أمان وتسليم أرنب ولاي وأوكر لا فتح المكان أفرني ستشي تعبكم جن أخن كريم وبن أخن كريم وأفرني إذهبوا فأنتم الطلاقة وإن صارت ونبجهر جارك إش أجاب دعوتك مسيلي دروسي خير. فيك هتمني شبيه تأواح حالتي. بكتئم قت عياج منك القرآن فرمل. في أمر نك. تحديد يا كشنه وجوش كم يعني في أمراني بني إسرائيل كأوان لدوراني حكومتي. اسمعني من السركار لا إخراجنا كريان ولا هاد كم لا د صفر نس دعوه التهجره مشكلات ولا مساله هسا ظاهره مشهاد بعيد هاد في, دل. في لفتره او داعي. عشنايان ونزكاني وداعيان لغوي حسنو كأخواهم انتخاب کروه فتل... موضوع سبب نزول جو نزول قیل و اسم شعر اشاره بناتا يوسف مجملاً الكلمي وصفوي أو مطالبه خاتم ذهني إنسان. تقسيم صورة كيشب مقاطع مختلف. روشنه. مثلاً دا مقاطع خوبينين تا وفدي. منك. تا جار لأوله. ولكن افضل مقدمه لتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد من ان تتاكد لكن لدينا سيارات ولكن سيارات لاننا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا سيارات لدينا فتره مختلفي است هرچند کوي كل نه قطعه او مطلبه بلا وير نه او يا اي تو چر نقطه بک بوني نه مقطع كتير اوك جنكا أو قساكن وقال سكن في المدينه ها اجيت اوك تهديدي اكابت زندان كابتن و الصغار صغار و هروب اوك تدعري اكابتو تسليم ناري مقطعك تلا اي سيو كانجو ثم بدا لهم يصبحك اكابتو سليم غندي كان زندان وهذا يجب أن يكون لدينا رؤية أبو أو أبو دون أفراء أو أفراجوانا وهي مقطعي كتير خوي مالي فكاس ها أقايته آخر أو مطلع ها أقايته قيادة... أريك آخر آيه تنجع الخب كتير أم أبيت عزيزي مصر لولا هاتني براكاني كبيرتشان مقطعا مقطعي كان السفري اواليانا كأقاية آخري آيش عصوبانج لابل ودس بأكدني سفري دوهما تا لسفرك خليكن أقارينو راکھے متحمل مت زمین گِرا تا آ آفری آئی ہشتاو دو گانو ما لو خبر یا وادن کا براہیاں دس لولا مقدمہ چنیہ بول سفر و امجاره منتحبوني سفره كبه ناسينوى يوسفو فشيمانوى امانو چاوخو شكرني او تا اغاية آخرى آيه نوو دو لوه و ناردني كراسكو بينابونوى او چونيان و مصر تا آخر قصصك أي صوفى لولا خاتمك أبو السورك كبلانك أم دعوة دعوت دعوت وحدة الأسر أساس علمه هيش إشكال وإراده في تانية وأجر أكثري مردم أم دعوة قبلناكن تأكيدي شك على سر و مردم دعوة لله بالله لنبر نقص لا نقص لا أوانه ولا كمترين كمترن إراده في نا سورك توابن يعني أو نتيجة هذا كان يجب ان يكون الله عز وجل يجب ان يكون الله عز وجل يجب ان يكون بيان عز وجل يجب ان يكون الله عز وجل يجب ان يكون الله عز وجل يجب ان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 ولن <سؤال> اخذوه فر من نهايه النصر بو او نسك بنديه منهك لا ايبا لاخيرا حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا على القوم المجرمين كاهل الحق نهايه ستروتني الوهاس واهل باطلس ستكبير لمنجو عوامة خلاصي يسولك أم مقطع يا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تلك أوعني كلاقراهن أو دلائل وذكر يعني كبه إسباط أعم موضوع اول بحثي كهر مقتعيك المقطع لقصص يوسف اياته الذين كبروا منك اخوا برنامج اخيطه فرعيني واشنير وكانت وانا سراب في البريد كتابي مبينش ام الصوره ساكا يبان اكل ام حقيقه الجلوه بحثت دي تلك ايات الكتاب المبين ان انزل الله قرانا ورب يلعلكم تعقلون ام ايش بيان لوقاتك او جورا ولازم ابو تبيني ترجع قراءه تبيني بكره للسوره او جورا ولازم ابو امكره اولها نیروی آگ صفار و هیچ اشکال و اذهم و غموزو شدیتی آنیت. چون با آن نیروی که عقلی بکری، یعنی وقتی درکی اکری، زبان بکری تو لب قلبها کنترل بکریم در نتیال قلب که استفاده لب کریم و جواهی فس و اذهم و اشکالون نیست. قرآن عربی عربی نک فقط یعنی ولغی عربی. دور لا أجمع إبهام عربي يعني كاملا واضحة كمترين هموزو كونجي وإبهامي مرادات يعني قرآن الفازك كذب لا لمعانيك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن تقديمي نحن به تقويا هل تشيخ به؟ نحن نقص عليك أحسن القصص إنسان أقر سألي قصص القرآن بإنته نظري هل قوي أحسن احسن أحسن القصص جو خاص يا حسن صور هذا في الاول ساعتين دانه دانه ذكرك كل شيء تدبر صار لا ما لا قصصه عن ترى وقتها اهتم بالغش و كلامك قلت فقط أو قسمتين لازم وقتها مقاطع ذكرك لاوايلي عمري لاواخر عمري او شخص شو الجوال او شيء تبغى أول دوراني رسالتي موسى عليه السلام ذكره دعي أفرمي وَلَا قَدْ مَنَمْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وصوري لم قبلة أميش نبر أوسط يعني سائري القصص حوادثك وهذا منظم رجليك وقت يكون منزه و ترتيب و أو ترتيبه وقع بيجا يك كامل تبين بكرة الموضوعي واحد تبين بكرة مسلسل وسلسلة وار ارتباط يعني واحد وبعد تبيني أو ترتيبي طبيعي فانا تبيني الجوانب يكشف بو تبیانیش تا که و بیانگری سنتی که مقطع مقطعاترین سنتیاتر مقطعاترین سنتیاتر آسایش داره سوره ها اتفاق دی و ذکری گوشه که چون اوایل نویا بیانیش تا که ال سوره تر اشته که ال سوره تر اشته کیته یا اگه ال سوره کا گشتی با حسکری مثلاً ترتیب بپره رعایت نکری چون که او ترتیب او بیان نداره چه بگو رد عکسی او ترتیبی طبیعی ولكن سوره حوادث في الاخرين كانت تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من او ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان قال ما شاء الله وبتقينتي يعني نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران بسبب ايحاءنا اليك هذا القران لما لبرم عن قران ام سوره يوسف يعني بو بسبب امكان سوره يوسف بو انيري احسن من القصص وب يعني يعني ام عن قران ام سوره يوسف احسن من القصص وإن كنت من قبله لمن الغافلين إني مخففس لا ما فيش تأييد أو فارقة لأني لا نافير لما برد توش لغفلتها أبوي توش لغفلتها أبوي هيشكل بارئن قسمه نبضانه وسأمه بيعني فين او أوش تاني وتبيني شان یک تازه بود و لبرال رخیار تا نبود فزشش باش دقت کنید یعنی تا و مراد دوست کن و هم اما یشکت های او استان یکدفعان قصص و آن حسی هم حس نل ان قلت يا طلابي اذهبوا خلق اما نشانه وسط خصيخه تنيا ولا من انبار الغيظ يفه اليك وما كنت لديهم اذ اجمل الانبا كما سخطوا وperdafte خدنيا غير بو انا حكم اش والتدريس شروق الكز بفرزی امشک امکانی وش دی آوا نهایتا انسان زیبگیر ولی یکدفع آتو به آواهیش خبر بدهای کلی آوا قصصیه که وقت دست دیارم اینی خوتمه از خال جوسفی ابیه آبی اینی رأیت احد عشر کوکبر و شمس و القمر رأیتهم لی يعني أذكر أوقتها أو لا يود أسبيكة قزيكا لا خوفه ودسبيكة كا خواك عيندي جورة بيانا تابو خوبين بو يوسف زوم متوجه قزيكا بس شو كي يانز هم بقى... قالي يا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك لك كيدا يكيدوا جوابي نهيا هو أبيت السبب يا مك كيد أبوي كان، خط عنيش كيد أبيت لما أنا يوافق علي، شونك إن الشيطان للإنسان عدو مبين كعدو مبين، وسوسا كابو برا كانت، طلي أنا نبواه من أنكارك، أنا وقت الرؤيا كيد يمكن تشوف برا هشنا، عنيش متوجا من كم خذوا أبوي كان مش تحمل يا كان فن برافو واك باو خييه باو كان لخوي با انتوربيت مو وهيش حسد يعني تحمل يا وك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث هر آوکه و خویه نشانده که دلالت اکال سر آینده خواهنه کت حالا اچنه بو خوی یا اجتبیق جبری یعنی چنینی سمر یا هرشتی که چنینی گرد آورلن آور به اسلاح فاسی اجتبا بو خوی برویت نو باق سمر بو خود بچنی انسان وقت بو خوی چنی دانه دانه اگره چی باشه چنی لگره خواه اجتبای تواکه یعنی أجري لنا و أعاناو كم تابع استعدادها حسب و معموليتها كنتو باش تديري تو انتخابك حلو أوج نيتو لنا ومشته أما خبك أما بيانك آي الديواصة ويعلمك من تأويل الأحادث أما لكي استنباطك كون زندقي وعياني يوسف بخوة دسبيهك أنا لا أستطيع أن تأويل أحاديث يعني تأويل رؤية عزانية آخر لو بر مناموة زندگي انتقالي ومرحلة آقا هي عقلي أنا مخوى داس بيك أما كسر لوحي زندگي آقا هانا يعني وعياني خويك استطيع أن تأويل أحاديث وتعليمك ويتم نعمته عليك ومكا أوكاة إمام رهبل وعلى آل عقوب ونجلة إمامة توبة كرد عربا كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم عليما أزانك يا دردي أو أخواتك انتخابك بولت انتخابك كيم شهر كالعابه جبايك وقت يازان تو 60 جيجا تو انترن اما ان قسمتي انا قلكان جالي جر برن وادامي با شتك ان جلب التوجهه لكاد تنبيه هكاب ومكا ام خوبيني نو ترزي بر خرد باجله تكيا موقف ما بدأوا منشأه مسائل أخرى كهراء أو او وضعيتك أقرر ودا لا جرّال جواب أو سؤالا نهز وأكلي خزجة نهاية أم دعوت شو نبيتوش من مسألة دعاء عبر السائل سائلين لا مكان لعاو فترة شدة و سختية كوزعيتي داعي و دعوة چونمي نقاو دموباسة والا تفاصيرات دروس ووكا اما بو اخوة وايكر و يوسف يعقوب يخستو دالي سراكا يوسف اليدور خستوشون روجه سائل ادهاد غاية داعيش تكر يعقوب پینه داعي خواهش تنبیه کر يوسف اليدور کرده اما شتي خالتنا دروس لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لسائلين جمك سائلين لارتباطه تجعلك ام كتاب تجعلك او تجعلك تجعلك تجعلك عربية تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك كتاب تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك تجعلك تك تجعلك تجعلك بلکه رشونه به تو وضعیت اقایتشی و داعشی و سرتی و ام قومکه اخراج ام گشته ازیت و آزاری افنشان و سرتی تو ما نه. افرمی آوا خویسه ام سرلاو حی قصص یکم ایراده. وقت مثلاً وسلاح رو پیش پرده فیلمک سیمایی آوا هر خوی اشاره که مسؤولتي إجمالي وفشورة إشارة كشي هزنا عن قصصها وقت خوالنا قوميك إجتباعك ووقت لبرمك إجتباعك ري لبرمك شائصة هزت توجهات خاصة بك ري خب أقران أقربين هنا بلنا راحض عن حسد إجتباعك وتحمل أمناكا ودسا كانت توتاة جنين ونقشل رجان وأنواعي أو شخص لديك عن بيع يكن بلان وقتك خواهق رخي بيجينته أو قريب إن ايجينت وعلى هزارات مشكلات نجاتي أداتي أو إكا مراد التحقوقي بأغش إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبه إن أبانا لفي ضلال مبين هل نقرأ وندر أكاذك باوكي يعقوب عليه السلام لو رجوك أن خوكي أبينا برخرك تجبت هنا ساري لنا ترجح لا تفوصفا چونكه او عين دگوريه بو تصورك وشال لوبري شر اساري فزينتي تي مشاهده كلوه محبتي ساري براكانا ترجي فو تفزيل او براك او براكن شنه شو براي اما, خصوصياتي أما ناوي أو أخوه يعني أو جاء إليك يسأل أو دنا فراحته يقول لا بأوكوليش لكن هردوانصة فصل دايك يجيء وأما أو إيش أجاينت كأول عندنا دايك يان داراي خصوصياتك وقد دايك يوسف برافينه ويد وأسري تأثير وراثتي او دايك مو بيرت أنا حسن رجعنا و الان اون دایکش یان هر وقت باف که صلاح رو پاکی کاملی بوده تو اصلا یوسف رو برای اوها خصوصیاتی چون او خصایت یا مشاهده که دخویل نبردگر فرتر امان و آمانیت او عبنی او حسده. اما لوله او خوی تبدیل بشرت شانك حقني توشيان ويأبى لنا زندجيا في غمرة لو لا هو خوي وصيتك هذا كخواك ما يجرن وابركان خطرة خوي لم لا هو او فريفك هذا يوسف مؤثر ومرجح بس عليه لحاله كما اصبيكي من روحك انك بشده بيكو ولا او او وقت ما راه اصبيكي بشده بيكو بس اتوانين هر كارك ترجح اما لجيكاو كانوا أقتل يوسف ألتَرَحُه أرضي يخلُ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بس برا هنا كان شونك واكتب محبة كبو أو لحد ثانية كبو يوسف هذ بس برا غزبو حسب يعني عن اثارة نعاتنا خشبو ويش بسنا. ونوعك تابعياتي شبو يوسف دار لأن إذا كان يوسف هو أخوه فلدواء أو ذكر كريت وكشت محبتكي أو مقدارك تابعي محبتي يوسف بك شون أميش لدائكي أوه جد داري خصوصيات وخصالي أو بيتو أواشتانك لو قبيلة أوسكا فرا نسبه بأوهن يعني حسد يعني ا ام پیش ناد اگر یابو جونار مخن زوی یک نا شناخت اربع کیدر روی باختن بوتن خالی اوی یعنی تر یوسفو براتینین یوسف نیا کونه و براتیش یوک نبون واوی تر ل بین ای و بابا اونیا کگشت محبت و توجه کای او بوخای جسپ باش ای و نمینی تر اون نور قرار ده دای وای تر بنا قوم یک نبراه کار گناه حکم بکنه جا دوائی توبه قرار می آواده، انسان بجه با گناه حکم جا دوائی توبه لیه کنه لوقت گناه حکم شده، در روی جهادت و غضب و مغلوب شهوت و غزب و امانه بکنه دوائی در شده ایمان شمکده توبه کنه، نهل اولو تدویر بکنه، نبراه گناه حکم جا دوائی توبه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف جاء لهر أويك هنا أسلوبي قصصا لهر مقطعك شتقدر أخريك الأدائي مرادلو قصصا هنيس نقش ياس بوشي مثلاً قصصي فلان يك ليرمرانا على مسائلی اگه ذکر نکری که رنگ تان نزدیکش اهمیتی ندارد حتی نزلا موضوعی یا سرکه یا قصه صیحتیه، بو خویم اهمیتی ندارد. اما اول اگر اشکال که به نسبتی آوانش هر جزئی بیذکر کری، چونکه آو اش تلاگران نقشی لک کلی مطلوبه تازه، هر لگران در یبرک هیک نفریان رقیمی و neferi ve kısayi ve en nakşi asası yazılan kâraka vallahu galibun alamundi Eğer yüksüb yüksüb kammân ala kuştin ya ilkai ardan على كشتن جاء manu ala mâna nebe ما yüksüb kuşin ya aykana cek ve gurgeşte mi fâvı nijâd Fas eşe a e e e e e e بيت e او ما له علاقه لو اشتكى بي و ابو امي او سياره بيتم بيو يا مثلا هم ترجوي او موزعوا ظاهرن الانبو اي جري وقتك يوسف براك الجيره دا اجي ان تعلمو ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا و تاخر او اذا ما ذاكر يقن فري انتيامت او بشكلام انك لنقشك اداك ليك لك قهرمانان الام قصصاك قسمتك بللك على كواله ضيقه تكدرني من فاتني من السداد مو تجي لهنا شكو يا سالفته شلون اه هو وقتي غيرك بالكاركه اسوي براكه خالص شو عد برده خويه شي فديك ماش نوي نعم براكه ام شلون دواي محتجركي من كاريرتك عند دوار الامان غيرك يا مسافر ورشكا بيغنه تا او جوره وصليه فرعون انا لن تاخذ لا لا اجل تقتلوه لا تقتلوا يوسف يوسف اوا باش ازهارياتونه بالشارع شلون دالتانتي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب جب بئر شنك جب اكل قطعي قطع اكل قلقني غيابي جب شالي ولا امدعو لا بها جاجال اترافي ديواري بركه وشالي لكن شنك النوعه وكبخ الجبن شال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب قرات تر يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين كن تلقوه يلتقطه بعض السياره سياره قافله سيركن لبلوه يعني اجلس على إن كنتم ان يكون هناك اجر من المسافه التي يجب ان يكون هناك اجر من المسافه التي يكون هناك اجر من المسافه التي يكون هناك اجر من المسافه التي يكون هناك يكون تصميم تصميم كسكوتاكاً يعني الإجماعي نبه لسر أمو دعاية أرون إدامة كاركبات قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون وهذه الحالية فهذا كنت أتمنى بإمانية در رابطة با يوسف لحالك إمان ناصح خاهم مخلصين بيوسف ارسله مدى ارسله معنا ها؟ أويش أيزاني وأول إيش أيزاني كإثمناني يا فلان؟ أخ أول شيء زيارته سبب أماكن الرّب. أول إزاني كأول لدوع مكة من حبتي خوي يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعب ارسلهم معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون يعني بينا الذاك معنا يرتع ويلعب اصلف الرتعو حيوانك على في حيوان يعني لكن يرتعي للرعي ارتعاء ايش هالتفهي المعنى امل شل شروا لوارين لكن يرتعون العاب يعني ايش ما له لكم وتاكيد شان وان لا له حافظون ا ما نش تو وشكي باكي ان ايجادك اخر شيء هنا بو ايش برا نياز بالتاكيد ان له ناصحون ان له لحافظون بجمله اسميه بان بلام او ها بتقديمي له وكانك كا لحافظ ولناسخ أبن محظي فائدة لا إرتباط لتقامع أو مزعج من هذا أم قشت أكيداً باقياً توشك فيك وأديرشتك هالكاره ولا من كيوت من ناسحنياً مثلاً كيوت محافظنياً قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به هر أما كبيراً من خم غمبارك هنها خدي ذهب به كيوب برتان من دوايت ردانشون غمجين غمبار بوينايدم وأخاف إذا قيوش وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وابحالي ايش ترسم يعني كيوب برتان دواي روداني عملك من خفت أخوام او خصنا دواي بالنسبة لي لا دوايش دعاء ذهابكتان أنت بس نقول قيش بيه خوا. قالوا لَئِن أَكَلَهُ الْزَّيْبُ هي الشيء نا فرمي يعني قبل بلان دو ايدر اكويل جاري كيترا وموثقيا لأسيني لا تأتنني به إلا أن يحاطبكم كوقت رقيان أداء اعتمادك هاتسر آأوي كأجن إنا له لنعصفون إنا له لحافظون شون دو اي هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل مقدار اتمينا ركاتسر آمن توكلك لسرخواه کمه ش تایبه تی اجازه میخواهی اوای پیاتو تو تو شی دل سره بو انسان اقوا وخته بندای خو خوش کرے به لکم ترین یعنی خطاای گوزشت نه کم حتما تو شی دلی سره شتی ترثا او خطاای بو درکوي او چاره پیدا یا مثلا دعای اگین اول که یوسف وخته کورک ان زندان دې درو عند ربک کمې ضلیا پی او برات و آوازی که کشنسالی او کابراهین که لبیریشی تو آمجارو تصفیه بی آمجارو کارونشونیه فرمان ام می‌دیر. پرون من اگه بیام مدری، یه تلوی خام نیم. آو وقت دارم ازم با خام بود. این سب تم دعوت کام. تم دعوت با عفافی. این سب می‌دونم خوی هش نو سال متهمه با عفافی. ولی زندان تی دعوتی من ثابت بود، آو لقرأتم كم إتّكاء فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب شالنقطة جوابي لم ما محسوفة معلومة كا تشير أنا أي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون واضح عليهم لا يشعرون يعني لوأمش إنما نذكر الله ما نذكرك نعرض حد مبلغ نهاية نشرت وبيت أو مقامه أمان بينه وتخبري عن كذاها أو وقت هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون كذبا لا ينحصر الوحي في وحي التنبيه والارسال فيجعله نبيا ورسولا كما اوحى الى ام موسى وكما اوحى الى مريم ومعلوم انه لم يصر عند هذا الإيحاء نبيا لأنه بعد ذلك يقول فلما بلغ اشده آتيناه حكما مع فهذا يكون ايحاء سواء قلنا انه بصوره إلهام أو بصوره سماع الكلام إيحاء كان مرتبطا بمصيره كما أوحى إلى أم موسى تفعل كذا بموسى وينبغي يقال بهذا انه لا يستلزم الايحاء البعث نبيا او رسول وجاءوا اباهم عشاء يبكون ايشان تينو شلون قال الروجا بينو روشن بغرين بي دياره دروا فهم بغريانك فز لتاريخياتينو كا, كا. او اغرين او شوزانهو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 ولكن ناشي أخاف أخاف ان يكون من الممكن ان ان يكون هناك اجزاء من الممكن ان يكون هناك اجزاء من الممكن ان يكون هناك اجزاء من الممكن ان يكون هناك من ان يكون هناك اجزاء ولكن يجب ذا يكون الامر بان صدقه الامر بان يكون الامر بان يكون الامر بان عدم الامر بان يكون الامر بان يكون الامر بان يكون الامر بان يكون الامر بان يكون الامر هرچن راس وجه بناء كان لوج ولو كنا صادقين هرچن راس وجهك تمام يا بيو كيف راسك انا اقول لك قوم انت بينك وبينك انا انا قلت لك يا قلقي جوز يعني ما له معنى قول يا تيا ابو انس تكذب تكذيبك لا قال ولي انا انا انا رحت حتى اوساجه تحديك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلاً مخصوصا إنسان واصد كاملا صادق وقت اعترف نسبة أدابه كذب فرن على شو مك انتظار واسع أو شوك خوي برفد أم خوي أهل درونية تر وينك انتظار ياسك اعترف شرواب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 وجاؤوا على قميصه بدم كذب خيانا كنت أخوى دروغو نفسنا ما يبقى مكذبي هل خيانا كنت أخوى دروغو أنت يعني, يعني خياني أوني. شون يعقوب تجربه هست وزانيا وخياني إنسان نياء قال بل سولت لكم أنفسكم أمر تسويد يعني تزين وتسفيد نفس انسان اشتكي بو رفد جلوباته وبو ما كاري اكتشفت عم كل وقتي صبر جميل والله المستعان على ما تصفون كم مستعانك هزمكارا الله مستعانك او قرار وصف ان بيان يعني اشتكيه وهانيه استعان الأخوة كا كم كان كم كم كان زميله أما لم لا بحسي أمان موقتا توابه يسمو انتقل ريبه جو شئت له قصصه كذا كذا قافلة كذا زين أوان شيء كان وجاأت سيارة فأرسلوا واردهم وارد السر او يرد الماء رات السرقاوي فأدى دلوه شو ركذو ساطلا كي كتما شايك كشي جاي أوان كورك دسي تذكر قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى يا هذا هذا في خوشبكه يكفي دوزي و زمان يبرد داري وبرد فروش يشتوز سرماء ينسكرو وأسره بضاعة على كونه بضاعة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 وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين اشريا بنعو بس هنا قيمتك مبخوس ظلمك يا فكر يعني فكم كم يوسف او خصوصياته او غسيت عنواني بارديك يجف فروشت اشيف فرق بينه وبين الدراهم المعدوده بس كم شمارش فروشيان وزاهد بالنسبه له انا الاهتبالتك اوام بيماين بون, بون. شنو هم دزي بوانو لترجمه مبادا باوكو كسكري بين زو فلفل فروشتيان وان شندره يكون على الاقل دس كوي اميشه بوشير تن لا تاريخه اذا اسرايان فكر ديا يعني ردنيان بيو باوز زاهدين شي هنا بوانا الوقت هنا انا كرت فرا ل نقه داري انا كرت جاري لا خويا نشهد مدتي اصلا بو خويا نجي عند بايا ترى ترى اسعار يعني قدها لسير في كردني لا سير تاكسيدي 8 وتا رنا ام دسو او دسو ام بازارو او بازارو لا دسي او هنا عزيزي مسره درب يا هر انا كبو خويا نجي بايا چون خصال و خصوصیتی اندر قدای و کامی موسانکی باشد بلا هم آوا آوان جلوی اداله برچبه این که زول کوری خواهی نبکنه و خواهی نجات بند دستی که اویش به راپی کاری خواهی باقی ماجره روبه مانا جب آنکه؟ در شدیه مجرده که معنی بیعه بعضی اشتماعي اشتراوهاني براكانيات اللويلة سري بيداك اخويا كبير صاحبي فروش ديان لغوين يقصي اغواتنا عن دروسة اما اما فروش ديان وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه انك رأيت فقط الذي اشتراه امراته. انك رأيت انت جابو عزيزي مصر وقو جني عزيزي مصر يكما يقبر جنكين چنكا بويا قصصا كنقرا دريناخه نقش عزيز بو نبي عزيز وقت اللي جاي دري توجه مع عزيز مصر اكرمي مسواه مكاني الثوالي مكاني استقرار وإقامتي احترامي بقره منزلتي قرامي تلقيبك ولكن يجب ان يكون هناك اجر, كم تربو وبنفع يعني أما أجر زياتر خصال بيك من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك من من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن جای بسیمان کردو، امکینمان کرلا سر زویا. که درو علبه کویر بین، ای بین جایی که لجای اما بک برداشت کیا برخود کن، انتظاریان هست که هو ولدا. هر آله درو ال یا او یه درمان کر لما کبرای بتبرد. اگر درو عماره کیتر مناریان بوا یا بو خدمتی منارکان استفاده اند اکده. یا اخس و سیاتی درک نکده که معصا آمی ایت در یوسف ناشو میگه تو آو حاله. یا لو ما مارک هوا کمینالوش دانوا یا جن خیفی دانوا یا شدنی چون اما کمینالی نبوده، و... ایت در وقتش کمینالی وی زرب آخو پیر وی، اما هر وحالتی جمعلوش وانیو، آمینت و, و, و زمین است با عمر او آورد. اگر آوان بوده که ام مرعو دوست داره تام منتقل تا به زندان وی تو لب مینت و خواب فردانه لزندانه بود، آو وكذلك ما كنّا يوسف سفر الأرض ولنعلمه من تاويل الاحاديث وطال تأويل الأحاديث يعني هر تأويل فيها تماشا يا مبكرك أو خويك يديك خوكة عندي جولينه بين عناك أما أستا لوقت كوتنا أو شالكه بل و كواحدة قيمه بكرة جرت ختم كنوم يا دواي كتيرين أي فروشن غير لما كبر ده كشي تصوركه بل بل و ك أو توصيبك أوجه نكيد بلام دواي أولا شيء نخير أم وزعياتي في تريبي أدريت، أكرني مثواه ويقول أرجع له توقعي نفع يا أماك القرية تولد وأمانة، بس كل متوجبة أما أأوى أعلم تاريخانه من أوى مجانته أو عاقبته أوى فري التأويل الرئيال. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خوا وقتی که گفته کاری پر غالب بسیار یعنی زمانی حال دست یا کنترلی حال دست یا گرکی یوشود بگه یا تا او مقامه لقاآ او خطراتو عبوری داد ولی میاره زبر بخوا ولی اکثری مردم نه زمان تقدیم مسلم ایله بود تقوی. امیت روال و مارا بینی بلغ اشد هو آتيناه حکما و أشد جنب عليك ظاهر استعمال نكريا كبلوغي أشد يعني امرك انسان بقيت اويك تواوني لوكاني صفت من شدته وقوته خوان بقدرك بغيت حالتك لو حالتي زعف وسستي دوراني منالي ونوجواني شددرجه كشارد حدودي ب 5 او لا 8 او دوراني حكم کنترل آمیکا ملکهای پیادکا که بتوانی کنترلی خوب کنی علی براو فصل کج؟ ایمیج ک ایمیج بینش او ناسینی ریگی حق لا ریگی باتل جا حکم کا اخ اخاتبرویشون او مهمه ایمیج فکم دادیش یا خو؟ حکم ملکهای کنترل کا جادوایش ام ملکهای کنترل که ایجاز أمي أنا كاريجك متعلم وبروق يكنترولك، وكذالك نجزي المحسنين دلخاك أم دوران هو محسن بو، ني كار هو بو ورا ودته التي هو في بيتها عن نفسه لي رجها جلواكا نجني عزيز، شن في جني عزيز بارخونا في شار خبر حياتك و. ولكن من لك يوصف يوسف انسانك لك ان يكون يوسف يقول لك ان يكون يوسف يقول لك ان يكون يوسف يقول لك ان يكون يوسف يقول لك ان يكون يوسف عاشقي ينبي كذلك السلم أطبق They didn't their own نس唄 أحل Thorea فإن انonianSON أخبره شخصيات رخاص تا ولعم یه نقري مهد جيد جدا والآن دعوات لك. ت beş من السلاح حين انا ما أحدث مakk母 عندما أبدو الظالم من فضلك عندما نبره دوء عندما يبره شخصيات رخاص و باللحال فاننا لم تخفي لت установي وجدي جد layer Tollata فإن أن يكون ثابت ب tarot سيcksاب Truth وعين مهدا دعوات يدع проход هبوهم عواي فيها كل لداخل فرد وقال مصوت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال يا العزيز نوتيك عوا أم قذير شخص يجلي عزيز أم كارك بركي أوش ناره حنويت امرأة العزيز شبو تقوي امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب دايل الشغف في قلبي حب يوسف فردي قلبي دايل فردي قلبي إصابي يا جرير بويع واي فاخر إننا لنراها في طلال مبين تواصل ليش تواصل وش امرأتي عزيز أراكار فَلَمَّا سمعت بِمَكْرِهِنَّ اما مكره، اوان غريك يعني بو آواء كاربكن او توراوية يعني كاوانيش بيبينين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ دَعوة يعني كا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُلتَّكَئًا پالش يعني بو حاضره كبين پالدنو إصلاحات أعطت كل واحدة منهم تسكين مخدمة ودسبرين فهذا كذلك مهمة يوسف كأوان دسي خيان أبرن برام أو حتى أخوي قلت لأنه ليسا دسبرين هل شان دوله أميش للدسبرين خلاوة وقالت يخرج عليهم أو مثل لأتاقي ترابة يستطيع البناء صالونك وصالوني بالزدائي وخرج عليهم فلما ما راينه اكبرنا خصوصيات جماله أو, جمالة أو يعني وجدناه, وجدناه كبيرا خارجا عن ان يحيط به علمهن معرفتهم هنا اطرادهم هنا خصائص